بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يستدان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 والحب ذو العصق والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي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 ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكتار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 113. وعلى آلاء ربكما تكذبان 114. يعرف المجرمون بسيماهم, بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء يطُوفَُ بَنهَا وَبَينَ حَممِ أَ فَبِأَعَ إَِّكُ م تُكَبَ وَلِمَن خَافَنَ قَونَ رَبّ جََّةَ فَبِأَ آلَ إَِبّكُ م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 إِنَّ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء كُنَاتَكَذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام